لي فرقه أنا لي حبيب سمح لي عيق الضرقه أنا لي حبيبي حبيب سمح لي عيق الضرقه مثل سمح للي بها السكر ومشقه نزل سما حال اللي بها السكرومجين ها حاول خفي ما جرى منه وات ناس وانذر حال من مثل كذا فضح ذر حال من مذلي كذا فضح الراعي ذبحني غلط وشينا طعم الجفشينا ويشين منه يحتري واحد الناس ويشين الهوى يا ترى يواعد الناس ورا الهوى مهما اضحك لك قريب يبكي ولو هب ذعذع الهوا في العش يبكي ولو هب ذعذع يا وجودي واجد عود على مركاه عاقي من ولا له واحد في الزمان يرجيه عاقي من ولا له في الزمان واحد يرجيه على يا وعفت المنام وكل شيء بعد ما به وعفت المنام وكل شيء بعد ما به عساني طول الجفا على كل ما meitä. Hän الله يبيحك على كل ما تتاوي.